وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام نورنا بالشرائع والأحكام وأكرمنا بمواسم الخير وفاضل الأيام أكرمنا بشهر الصيام أمر الشهر بالصيام ونور ليله بالقيام أحمده سبحانه ما تعاقبت الأعوام والأيام أحمده سبحانه على فضله الخاص والعام وأصلي وأسلم على رسول الإسلام خير من صلى وصام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وعلى شرعته مستقام الله أكبر كلما لاح برق وأنور الله أكبر كلما اطل على الوجود فجر الله أكبر ما تعاقب ليل ونهار وشمس وقمر الله أكبر كلما اهتز نبات واخضر الله أكبر كلما اينع زرع وأثمر الله أكبر كلما حلل مسلم وكبر الله أكبر كلما حج حاج واعتمر الله أكبر كلما تهجد متهجد وذكر الله أكبر كلما صام صائم وأفطر عباد الله نقف في هذا اليوم الاغر وفي هذا الصباح المبارك نودع ضيفا عزيزا ونفارق شهرا كريما جرت بالطاعات انهاره وتفتقت القلوب في الليل بالقران انواره صفت القلوب واستقامت الجوارح وزكت النفوس وطهرت الافئده لتمتد في حياة المسلم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 الذي فارقنا وودعنا ونقف هذا الموقف المهيب وفي هذا المشهد الرهيب نودعه ونفارقه نقول له يا شهر رمضان ترفق دموع المحبين تدفق قلوبهم من ألم الفراق تشقق فعسى وقفة تطفئ منهم ما أحرف عسى عسى من تكبل بالاوزار يعتق عسى ساعة تلحق من تخلف عن الركب المقبولين فيلحق نودع شهر رمضان وقد كانت ايامه صيامه وليله تهجدا وقيامه ذكر وتراويح وتعظيم لله وامتلات بيوت الله ومساجده بالمصلين شيبا وشبابا رجالا ونساء اطفالا وصغارا فهل نفقدهم وتفقدهم المساجد بعد رمضان ان رمضان نودعه ونفارقه اليوم ومنا واسال الله ان نكون كلنا ممن اعتق لكن السوق قد انفضت فبين فائز رابح وبين خاسر خائب ولكنه عسى في هذه اللحظة الأخيرة ان يدرك ما فرط فيه باستغفار وتوبة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم نودع شهر رمضان ونفارقه وقد يكون آخر رمضان في حياتنا وقد لا ندرك رمضانا ثانيا فنسال الله ان يعتقنا وان يعتق اباءنا ورقابنا جميعا من النار يا من اعتقه مولاه من النار اياك ان تعود بعد الحريه الى رق الاوزار العيد ينبغي ان نقف على معانيه فهو من خصائص الامم ومن شيم الحضارات ولكل امه جعلنا منسكا وللعيد خصائصه ان الله ابدلكم اعياد الجاهليه عيدين الاضحى والفطر وكل عيد ياتي بعد ركن من الاركان فالاضحى بعد الحج والفطر بعد الصوم وهو وهو الركن وهو وهو الركن الرابع من اركان الاسلام وفيها المغفره فالحج يتقون في عرفه ويعتقون وهم وهم وهم وهم طواف الافاضه ثم ياتي يوم الحج الاكبر ولكن عيد الفطر يعم كل الصائمين ولا يخص الحاجين ولذلك فيه من المعاني وفيه من الدلالات ما فيه لا ينبغي يمر العيد تسائل الاعياد في حياتنا ينبغي ان نقيف نستلهم منه درسا او نستفيد منه عبرة وان اول ما يستفاد واول وقفة مع العيد ان العيد لشكر الله ولحمد الله ولاجلال الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تشكرون على انه فرض عليكم فرض عليكم عبادات للتهديد بأسرار ومقاصد تشكرونه على أنه وفقكم وأعانكم ومن النار أعتقكم لعلكم تشكرون تشكرونه على نعمة العافية الآن نحن في المسلة ننعم بالعيد وبنبس الجديد ومن الناس من هو في المستشفيات تحت أنين المرض وتحت وطأة المعاناة وبعضهم يتنفس بالأكسجين الصناعي وأهاليهم معهم ضاعت عليهم بسمة العيد وفقدوا فرحته إنها نعمة العافية ونعمة الأمن والأمان يأتي العيد على إخواننا في العراق أناس يسهرون في الأفلام والمسلسلات وأناس يبيتون على قذف المدافع والطائرات أقوام يشكون السمنة ويعالجون أمراض التخمة وأقوام يتدورون جوعا في دار من النازحين ويموتون عطشا أقوام يضيعون في دورهم وقصورهم وتحت اغطيتهم وتحت بطاطينهم وأقوام تخرق الريح جنبات خيامهم إنها نعمة وأي نعمة نعمة الأمن والعافية أسأل الله ان يديم على بلادنا وان ينشر في ربوعها الأمن والسلام والاستقرار وان يجعل ذلك في كل ديار المسلمين والوقفه الثانيه مع العيد ماسي المسلمين وجراحات الامه العراق محتل وفلسطين تبكي والمسجد الاقصى يئن ولم يبق للمسلمين في القدس الا كيلو متر واحد مربع القدس كلها محتله وهذا الكيلو متر المربع الواحد فيه مقدسات الامه وهي معرضة للانهيار وللنسف وللدمار في أي لحظة من اللحظات في غفلة من الأمة يمر علينا العيد وقد مرت البلاد بأحداث الجسام ويوم من أيام الاثنين الدام قتلت فيها أنفس بريئة وسقت فيها أرواح وثلبت فيها ممتلكات وعرقت فيها دور وعاسوا في البلاد فسادا يمر علينا العيد وأزمة دارفور كما هي ماثله فتنه امام اهل السودان لا والله ليس امام اهل السودان ففي السودان بر وفاجر ومسلم وتاجر امام اهل الاسلام وامام اهل القران فتنه ما زالت نارها مضرمه بدلا من ان تكون بالقران مضرمه يمر علينا العيد ومآسي المسلمين وجراحاتهم واوضاعهم ومشكلاتهم تحتاج الى حل ولكني أقول في هذه الوقفة قولا يسأله عن يسأله عن يسألني ربي عنه يوم القيامة أقول لحكام المسلمين ولأمة الإسلام إن إصلاح المجتمعات وبناء الإنسان الراشد على غير أسس العقيدة والإيمان عناء وهباء جربوا الحل القرآن ولو مره صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون دربوا كتاب الله فعلى منصة الحكم إن كتاب الله تري في المساجد نعم قرا في التهجد وختم وقرات كثير من المساجد بجزء حتى اتمته نريده بعد ذلك ان يزين سياستنا وان يزين اقتصادنا وان يزين وان يهيمن على اعلامنا اجهزه الاعلام والفضائيات في ديار المسلمين وهي فضائيات مسلمه وبأموال عربية مسلمة تعثو فسادا وتدمر أخلاقا وتئد فضيلة وتنحر قيما إننا ينبغي أن نقول إن أمتنا ينبغي أن ترجع إلى عقيدتها أصلح الذي بينكم وبين ربكم على الشعوب والرعية أن تصلح الذي بينها وبين مولاها يصلح الله لها حكامها وعلى الحكام أن يصلح الذي بينهم وبين ربهم يص... يكفهم الله شر أعدائهم وشر خصومهم جربوا الحل القرآن ولو مرة جربوا كتاب الله في الحكم ولو مرة تنصرح الأمور وتستقيم الأحوال ولذلك ان أحوال المسلمين ومعاسها التي ذكرتها إنما, إنما الطريق لتصحيح المسيرة أن يرجع الناس حكاماً وان يرجعوا محكومين الى ربهم وان يصلحوا الذي بينهم وبين ربهم يصلح الله الذي بينهم وبين انفسهم والوقفه الثالثه العيد عيدنا جميعا ما فائده العيد ان يبتئس جارك وان يبكي يتيم وان تاس ارمله وان لا تجد من يقف بجانبها لان العيد يعني احياء فريضه التراحم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم إن العيد يعني أن نبث الأمل وأن نزرع البسمة على شفاهم بائسة في, في الباكستان زلازل وفيضانات وأمة منكوبة ونحن في أمن ألا نمارس بيننا وفي أحيائنا وبين جيراننا فردة التراحم العيد عيدنا جميعا ونبدأ بالاطفال الطفل الذين لا يعرف من ابيه الا الكسوه فاذا عجزت يد ابيه عن الكسوه بكى ما لا يفعل ينبغي للناس ان يتراحموا وينبغي للناس ان يتواصلوا العيد عيدنا جميعا الوقفه الرابعه مع العيد ارحامنا والتصافي العيد للتواصل لقد شغلت, حي... أو... شغلت حياه الناس عن التواصل حتى عن الارحام وان للناس ان يتواصلوا ارحام مقطعه والجيران والعلاقات الاجتماعية بين المسلمين ممسقة لا يمكن ان يكون هذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث حدر ابن ابي حدر الذي اخرجه ابو داود في السنن قال من هجر اخاه سنة كمن سفك دمه من هجر مسلما سنة كمن سفك دمه وعلى الناس بعد الصلاة ان يتصافوا ليس بالايدي ولكن بالقلوب يا طالب العيش في أمن وفي دعة رغدا بلا قتر صفوا بلا قلق خلص فؤادك من غل ومن حسد الغل في القلب مثل الغل في العنق خلص فؤادك من غل ومن حسد على الناس أن يتواصلوا وأحكي لكم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الدارني رحمه الله تعالى في سننه قال صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه وقد تبسم قالوا مم تتبسم يا رسول الله قال عرض علي مشهد من مشاهد يوم القيامة قال وماذا رأيت قال رأيت مظلوما يأخذ برقبة ظالمه في عرصات القيامة حيث لا فتات وقد خاب من حمل ظلما لا فكاة في ذلك اليوم ولا, ولا محامة ولا استئناف حكم الله وهو أحكم الحاكمين وهو خير الفاصلين أخذ بالرقبة ووقف بها أمام الله جل جلاله قال لله خذ لي حقي من هذا الظالم قال الله له انظر أيمن منك فنظر المظلوم أيمن منه فرأى منظرا جميلا لكنه لم يشغله عن قضيته قال خذ لي حقي من هذا الظالم قال انظر ايمن منه. فقال له خذ لي حقي من هذا الظالم في الثالثة ارتفعت له جنة عدن فرأها المظلوم فترك القضية وقال لله ما هذه قال جنة عدن قال لمن قال الله له لعبادي قال ومن من عبادك يملك ثمنها قال أنا أنت تملك ثمنها قال أنا أملك ثمنها قال نعم قال وما ثمنها قال عفوك عن رقبة أخيك فقال الرجل عفوت عنه يا ربي قال الله له لن تكون أكرم مني خذ بيد أخيك وادخل الجنة معه لن تكون أكرم مني لجنة معا لو كان بيننا تواصل ولو كان بين أمتنا تراحم لما احتربت الأمة ولما قتل المسلم المسلم ولما ضيع الناس بلادهم من أجل أموال ومناصب وحفنه دولارات ولحرص الناس على أمتهم وعلى قيمهم لما ضاعت قيم التراحم بين الأمة وغابت فريضة التواصل بين الناس جاءت القبلية القاتلة انظروا الى هذه الوجوه انهم من جميع انحاء السودان يعيشون ولا... في الاحياء حياة غاقية فيها الادب وفيها التواصل دون ان يسأل الأخ من اي بقعة ومن اي ومن اي لون انت ولكن العصبية تطل برأسها من جديد في السودان يوقد غرامها ونارها كفار لهم اجنده خاصه يريدون موطع قدم في هذه الديار فهل تاي الامه وهي مع هذا العيد وتباريحه وتباشيره وافراحه وزينته هذه المقاصد وهذه المعاني الوقفه الخامسه الفرحه الكبرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا العيد عندنا امه الاسلام كسر لروتين الزمان ودفع لمسيرة الإنسان وإحياء لمعاني الحياة من جديد العيد عندنا له بريء وانبساط وغناء مباح تغني به الجوارح ينبغي أن لا نقيد العيد ينبغي أن نعيش معاني العيد الحقه ولكن أفضل شيء للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أما الملابس وديكور البيوت الذي يغير ويبدل كل هذا من الشكليات في يوم العيد رأى عمر بن عبد العزيز ولده الصغير وهو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين رس الهيئة بالي الثياب في يوم العيد بكى عمر وأخفى الدموع عن الطفل الصغير فانتبه الولد قال ما يبكيك يا أبي قال أخشى أن تخرج إلى المصلى فترى أقرانك وأندادك في أبهى حلة فينكسر قلبك قال كفك في الدمعة يا أبي إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه أو عق أمه أو اباه وإني لأرجو الله أن يكون راضٍ عني برضاك عني فارضى عني يا أبي قال لي يوم العيد غير رضاك ما دائفه ما داير لمس جديد داير رضا كلته والفرح الحقيقي ان تفرح بجائزه الله وان تفرح بمغفره الله وان تفرح برحمه الله اسال الله تعالى ان يعيد علينا وعليكم الاعياد ازمنه عديده واعواما مديده وان يجعلنا واياكم من المعتوقين المتقبلين من الفائزين في هذا اليوم انه ولي اليو ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين الوقفة الأخيرة وصايا جامعة ونصايح غالية لأمتنا صلوا وقووا علاقتكم بربكم اعمروا المساجد بالصلوات اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه واعلموا أن العقيدة الصحيحة وأن الإيمان السليم أن ألا تجعل لله ندا ولا شريكا. لا في رزق ولا معاش ولا في ذريه ولا دعاء ولا في طلب ولا في ذبح. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وانه لما قام عبد الله يدعوهم كادوا يكونون عليه لبدا قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا قل اني لا يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا حافظوا على حافظوا على الصلاه السل بينكم صلوا ارحامكم وبروا والديكم فان اليوم يوم بر احسنوا الى جيرانكم تخلقوا بالاخلاق الفاضله وخذوا بالمثل الاسلاميه والقيام الحي من المروءه والنجده ومكارم الاخلاق لا تتعرضوا لسخط ربكم لا في العيد ولا في غيره انما تعرضوا لرحمته سبحانه فان الله قد افاض عليكم من النعم واجزل لكم المثوبه وبلغكم اليوم الفاضل وفرض عليكم الفرائض وشرع لكم الشرائع رحمه بكم وزكاه لكم وطهرا لكم ونصيحه لشبابنا أن يتركوا الملاهي وان يقبلوا على الرساله وان يتركوا المخدرات وان يجتنبوا المحرمات وان يبروا الوالدين وان لا يرخوا الى المؤامره التي تدور بهم تريد ان تقتل قيمهم تريد ان تجعلهم شباب خنا وغنى ومجون ونصيحتي للنساء ان تطيع المراه زوجها وان يحتشمن وأن يكون على العفاف والحشمة وان يتزين بالحجاف الذي فرضه الله على نساء المؤمنين يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذين واحذر النساء وغيرهم من أن لا يجعلوا بعض البيوت التي يمر عليها العيد وفيها فقيد أو ميت أن يجعلوها بيوت أحزان ان ينكاوا الجراح وان يعيد الذكريات المؤلمه ان هذا ينافي مقاصد العيد واسراره وحكمه ومضامينه التي فيها الفرحه وإشاعة الامن والفرح والسرور والبهجه والحضور بين الناس ونصيحتي لحكامنا من جعلهم الله فوق رقابنا ان ينحازوا للمساكين وان يقفوا بجانب المستضعفين وان يحكموا كتاب الله وأن يكونوا على شرعة الله ونصيحته للرعيه أن تستقيم على الأخلاق الفاضلة وأن تكون على القيم الإسلامية بدءا من الإيمان مرورا بأداء الزكاة وإنقامة الصلوات وأدائها على أحسن وأكمل ما ينبغي أن يكون أيها الأحبة شرع الإسلام لنا مظهرا اجتماعيا راقيا هو التصافي والتهنئة بالعيد وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جبير بن نفير يلاقي بعضهم بعضا يهنئه بعضهم بعضا بالعيد تقبل الله منا ومنكم لكن تجوز بقية التهاني كل عام بخير كل سنه طيبين ربنا حقق الأماني القابله على العرفات إلى غير ذلك لأنه ليس من أمور العبادات ولكنها من أمور العادات فما يوصل إلى المقصود ويفيح القلب ويثقج الصدر ويقرب بين الناس ويواصل المجتمع هو من صميم الإسلام ومن قيم وأخلاق الإسلام تقبل الله منا ومنكم أسأل الله تعالى أن يعتقنا وإياكم من النار ابهل إلى الله عز وجل في هذه اللحظة المباركة وفي هذه الساعة الفاضلة اللهم يا الله نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا واعتق رقابنا من النار يا رب العالمين اللهم ادم الامن والطمانينه والعافيه علينا يا ارحم الراحمين اللهم ارحم اخواننا الذين كانوا معنا قد لا نذكرهم جميعا عمن عبد الواحد واخون فتح العليم واخون عز الدين وسائر امواتنا واموات المسلمين اللهم انهم كانوا معنا في هذا المصر في يوم من الايام اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو لهم اللهم ان كانوا محسنين فزد في احسانهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم ومن غفلنا عن ذكرهم فانك لا تنساهم اللهم ارحمهم جميعا يا رب العالمين وارحمنا اذا قلنا إلى ما آلو اليه اللهم اصلح ذرياتنا واصلح نسائنا واصلح شباب المسلمين يا رب العالمين اللهم اهدهم الى الاستقامه اللهم اصلح مناهج التعليم واجهزه الاعلام اللهم قول أمر المعروف والنهي عن المنكر اللهم عين الدعاء وقول العلماء في هذه الديار لقول كلمه الحق وفي سائر ديار المسلمين اللهم أنزل علينا رحمتك اللهم لا تعذبنا وأنت غني عنا اللهم لا تعذبنا وأنت غني عنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا